وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم الجانع لأحكام القرآن للإمام القرطبي يتصفحه معكم محمد ولاء الدين محمد إسماعيل جمال حماد وأحمد مشعل الجامع لأحكام القرآن الاعداد الإذاعي مأمون النجار الاخراج محمد مشعل توقفنا امس يا ابي عند نهاية المسألة السابعة من مسائل الآية الثمانين بعد المئة من سورة البقرة وكان الامام يتحدث فيها عن الوصية فماذا قال في ذلك يا ولدي؟ قال الإمام إن جمهور العلماء ذهب إلى أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من الثلث إلا أبا حنيفة وأصحابه فإنهم قالوا إن لم يترك الموصي ورثة جاز له أن يوصي بماله كله وان الاقتصار على الثلث في الوصية إنما كان من أجل أن يدع ورثته أغنياء لقوله صلى الله عليه وسلم إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظرهم عاله يتكثفون الناس وعلى هذا فإن من لا وارث له ليس ممن عني بالحديث فتح الله عليك يا بني نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمام القرطبي المسألة الثامنة يا إخواني أجمع العلماء على أن من مات وله ورفه فليس له أن يوصي بجميع ماله وروي عن عمرو بن العاص أنه قال حين حضرته الوفاة لابنه عبد الله إني قد أردت أن أوصي فقال له اوصي ومالك في مالي فدعا كاتبا فاملى فقال عبد الله فقلت له ما اراك الا وقد اتيت على مالي ومالك ولو دعوت اخوتي فاستحللتهم المسألة التاسعة واجمع ان للانسان ان يغير وصيته ويرجع فيما شاء منها الا انهم اختلفوا من ذلك في المدبر فقال مالك يرحمه الله الأمر المجمع عليه عندنا أن النوصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك فإنه يغير من ذلك ما بدله له ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت وإن أحب أن يطرح تلك الوصية ويسقطها فعل إلا أن يدبر فإن دبر مملوكا فلا سبيل إلى تغيير ما دبر وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده وقال أبو الفرج المالكي المدبر في القياس كالمعتق إلى شهر لأنه أجل آث لا محالة وأجمعوا الا يرجع في اليمين ولا والأدق إلى أجل فكذلك المدبر وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي وأحمد وإسحاق هو وصية لإجماعهم أنه في السلث كسائر الوصايا وفي إجازتهم وطأ المدبرة ما ينقض قياسهم المدبر على العتق إلى أجل وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا وأن عائشة دبرت جارية لها ثم باعتها وهو قول جماعة من التابعين وقال الطائفة يغير الرجل من وصيته إلا العتاقه وكذلك قال الشعبي وابن سيرين وابن شبرمه والنخعي وهو قول سفيان الثوري المساله العاشره واختلفوا في الرجل يقول لعبدك انت حر بعد موتي واراد الوصيه فله الرجوع عند مالك في ذلك وان قال فلان مدبر بعد موتي لم يكن له الرجوع فيه وان اراد التدبير بقوله الاول لم يرجع ايضا عند أكثر أصحاب مالك وأما الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور فكل هذا عندهم وصية لأنه في السلس وكل ما كان في الثلث فهو وصية إلا أن الشافعي قال لا يكون الرجوع في المضبر إلا أن يخرجه عن ملكه ببيع أو هبة وليس قوله قد رجعت رجوعا وإن لم يخرج المدبر عن ملكه حتى يموت فإنه يعتق بموته وقال في القديم يرجع في المدبر كما يرجع في الوصية واختاره المزني قياسا على إجماعهم على الرجوع في من أوصى بإبقه وقال أبو ثور إذا قال قد رجعت في مدبري فقد بطل التدبير فإن مات لم يعتق واختلف ابن القاسم وأشهب في من قال عدي حر بعد موتي ولم يرد الوصية ولا التدبير فقال ابن القاسم هو وصية وقال أشهب هو مدبر وإن لم يرد الوصية المسألة الحادية عشرة اختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخه أو محكمة فقيل هي محكمة ظاهرها العموم ومعناها الخصوص في الوالدين اللذين لا يرثان كالكافرين والعبدين وفي القرابة غير الورثة قاله الضحاك وطاووس والحسن واختاره الطبري وعن الزهري أن الوصية واجبة فيما قل أو كثر وقال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للوالدين الذين لا يرثان والأقرباء الذين لا يرثون جائزا وقال ابن عباس والحسن وقتاده الآية عامة وتقرر الحكم بها برهة من الظهر ونسخ منها كل من كان يرث بآية الفرائض وقد قيل إن آية الفرائض لم تستقل بنسخها بل بضميمة أخرى ويقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى لكل ذي حق حق فلا وصية لوارث رواه أبو أمامة وأخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح فنسخ الآية إنما كان بالسنة الثابتة لا بالإرث على الصحيح من أقوال العلماء ولولا هذا الحديث لامكن الجمع بين الآيتين لأن يأخذ المال عن المورث بالوصية وبالميراث إن لم يوصي أو ما بقي بعد الوصية لكن منع من ذلك هذا الحديث والإجماع والشافعي وأبو الفرج وإن كان منع من نسخ الكتاب بالسنة فالصحيح جوازه بدليل أن الكل حكم الله تعالى ومن عنده وإن اختلفت في الأسماء ونحن وإن كان هذا الخبر بلغنا أحدا لكن قد انضم إليه إجماع المسلمين أنه لا تجوز وصية لوارث فقد ظهر أن وجوب الوصية للأقربين الوارثين منسوخ بالسنة وأنها مستند المجمعين والله أعلم وقال ابن عباس والحسن نسخت الوصية للوالدين بالفرض في سورة النساء وثبتت للأقربين الذين لا يرثون وهذا هو مذهب الشافعي وأكثر المالكيين وجماعة من أهل العلم وفي البخاري عن ابن عباس قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس للمرأة الثم والربع وللزوج الشطر والربع وقال ابن عمر وابن عباس وابن زيد الآية منسوخة وبقية الوصية ندى المسألة الثانية عشرة قوله تعالى والأقربين الأقربون جمع أقرب قال قوم الوصية للأقربين أولى من الأجانب لنص الله تعالى عليهم حتى قال الضحاك ان أوصى لغير قرابته فقد ختم عمله بمعصية وروي عن ابن عمر أنه أوصى لأمهات أولاده لكل واحدة بأربعة آلاف وروي أن عائشة وصت لمولاه لها بأثاث البيت وقال الحسن إن أوصى لغير الأقربين ردت الوصية للأقربين فإن كانت لأجنبي فمعها ولا تجوز لغيرهم مع تركهم وقال الناس حين مات أبو العالية عجبا له اعتقدهم رأة من رياح وأوصى بماله لبني هاشم وقال الشعبي لم يكن له ذلك ولا كرامه. وقال طاووس إذا أوصى لغير قرابته ردت الوصية إلى قرابته ونقض فعله وقاله جابر بن زيد وقد روي مثل هذا عن الحسن أيضا وبه قال إسحاق بن راهوي وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والأوزاعي وأحمد بن حنبل من أوصى لغير قرابته وترك قرابته محتاجين فبئس ما صنعه وفعله مع ذلك جائز ماض لكل من أوصى له من غني وفقير قريب وبعيد مسلم وكافر القول الأول أحسن وأما أبو العالية رضي الله تعالى عنه فلعله نظر إلى أن بني هاشم اولى من معتقته لصحبته ابن عباس وتعليمه إياه وإلحاقه بدرجة العلماء في الدنيا والأخرى وهذه الأبوة وإن كانت معنوية فهي الحقيقية ومعتقته غايتها أن الحقته بالأحرار في الدنيا فحسبها ثواب عتقها والله أعلم وإذن يا أبي فإن الوصية للأقربين حق فرضه الله تعالى نعم يا ولدي الله تعالى يحثنا على رعايتهم والإحسان إليهم نعم يا أبي ولا شك أن رعاية الأقربين ضرب من أعظم ضروب الإحسان فتح الله عليك يا بني وجعلك من عباده المحسنين الصالحين تقبل الله دعاءك يا أبي وحفظك لي من كل سوء وغدا إن شاء الله